أحمد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربي ما إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم أسلامين ذلك الكتاب لا غيب فيه هدل المتقيم الغيب ونقين الصلاة بما ردقنا منفقون والذي بالأخوة هم يوقنون أولئك على عهدا من ربهم وأولئك هم Altyazı M.K.